<تصفيق> ملك ملك المحبه المحبه عليك روح حبك وما حوي ينبض علي قلبي انا الفطر ما حبت لك روحك ما حبت و ما اريد انها. انا روح على مودة صرت حبانها يا من حسنين انا حبي انبض يا علي قلبي انا الخطر ما الدنيا عيش انا الخطر ما الدنيا عيش <تصفيق> يا هل قالوا اعرف كل شي تدروني يا هو القالس اعرف كل شي تدروني يا هو شب هذلوني يا هو شب من علم طاهر علمه من علم طاهر Up Idirop U Mishliw студan. Zalbiyashi wa liata h Foreigni zilad Zalb eben nimad sildan jeon روح يا اهل نذر الروح وبين الاسلام فوق النجم الله مو دين الله توصيفه يوصل على العدب سيفه بحرض ما حاد توصيفه يوصل على العدب سيفه ويحصد بيهم بكيفه يحصد بيهم بكيفه تصيح الغوخ اللاهي تصيح الغوخ اللاهي على حب صغار نتنفس حب الله في حبنا انا حب صغار نتنفس حب الله في حبنا انا حب صغار نتنفس حب الله في حبنا حب جهون تسهل الصعبه جهون وين الحسن يا الخضراء وين الحسن يا خضراء اوه وحد المحب ما اريدنها انا اروح على متصرد حن بنها يا وين الحسن يا انا قلبي انا الفطر ما الدنيا عيشها الخاطر ما حبت الدنيا عيشانها بصوت الرادود الحسيني علي الدراجي كلمات الشاعر وسامة حيني الإخراج والهندسة الصوتية أحمد الحميداوي وعلي الدراجي تم تسجيل في ستوديو ريحانة المصطفى ونسألكم الدعاء